ولله ما في السماوات وما في الأرض ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمي أخرجت لناك تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله أنتم خير أمة أخرجت لناك تأمرون بالمعروف وتنهون عن كَيْفَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ مِّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ بِهِم مُؤْمِنُونَ وَأَتَّقُوا مُفْسِدَاتِ قَوْمٍ لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى لَن إلا أذى وَإِن قاتلوكم يولواكم الادرس ثم لا ينصرون وان قاتلوكم يولواكم الادرس ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذله اينما تثقفوا لا بحبل من الله وحبل من الناس وباء يريد عريض الذله اينما تكون الا بحبل من الله وحبل من الناس و وباء بغضب من الله وضربت عليهم المسكنه وباء بغضب من الله وضربت عليهم المسكنه ذلك بانهم كانوا يسخرون ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك لأثهم كانوا يذكرون بآيات الله ويقفلون الأنبياء ذالكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ذٰلِكَ الَّذِي لَيْسُوا سَوَاءً لُون اَيَاتِ اللَّهِ مَنْ أَخْرِجَ كِتَابَهُ فَسُبْحَانَ مَن يُيَسِّرُونَ اَيَاتِ اللَّهِ يَتْلُونَ اَيَاتِ اللَّهِ آنَا اللَّيْل وَهُمْ ي وَومِ آ آخر وَي مونَ بِمر في وَينهونَعَمكَب يؤمنِه ب والِخ وَيأونَ بِم في وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّهِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ والحسنى وما يفعلون من خير فلن يفسرو وما يعرون من خير فلن يفسرو والله عليم بالمتقين والله عليم بال the peace.